وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا نَقَمَ قَوْمُنَا يَمْشُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَ أي بصوت إليكم أيدي يوم فكف أيدي يوم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكن المؤمنون ولقد أخذ الله يوم بني إسرائيل وبعثنا منه مئتين وعشرة نقيبة وقال الله اني معكم لئن قمتم الصلاه واتمتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتم وهم وقربتم الله قربا حسنا لوكفرن نعمتم لوكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم, ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي من ميثاقهم لعنناهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على خائرة منهم إلا قليلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين